غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الذين آمنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي اعدت للكافرين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 Aladina Yum Fikuna Fisarra Iwadbarra Iwal Kali mean Walkli me Nal Raiva finanin Nasiwallahu wal ladhina idha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru allaha dhakaru allaha fastaghfaru li dhunubihim wa man yaghfiru wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulai'ika jazaohum mawfiratun min rabbihim wa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 هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمَنُوا وَيَتَّخِذَ آمنوا ويتخذ sc Idiotete bandiasi ir студiensę, visi rezətata, z Couldióšiuo ě ebenu, Studio jejimok ekorą. Equestri cho professionally, tu jeipštav Copyright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 رسول قد خلت من قبله الرسل فَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ فَقَدْ جَعَلْنَاهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَلَكِنَّ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتِ يَنْتَظِرُونَكَ وَلَنْ يَضُرَّكَ اللَّهُ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ لَا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 وسنجزي الشاكرين الله